أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون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 قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرم منكم ولا يمسننكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ذكرتم بل أنتم قوم مشرفون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 أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِالضُرِّ اللَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَّفِي ظَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دْخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ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 إنه لكم عدو بِي وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلَّ منكم جِبَلًا كثيراً أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْطِلونَ هذه جهنم التي كُنتم تُعْدُونَ يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتم تَكْفُرُونَ